بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب آهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج فَلَمْ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وَالْأَرْضَ مددناها وَأَلْقَيْنَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج